إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من عصر يقسم بالله جهده ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون لبَيينَ لَم الذي يَخطَفونَ فيِيهِ وََْلَمَ ال الذيينَ كَثَواوهَهُم كانَوا كذبين إِما قَنا لِشءٍ إذَا أرَدنَاهُ أن قلََ لَهُ كُ فَيَكون والَّذينَهاَا يَروف في اللههِ مِن بَعِ مَاظُلِمُ لَبَوعَهُم لنُبَوّ أنهُ فيِي الدُّنْييا حَسَن.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 بيناتِ والزبر وَآزَلن إلَكَذِكرَ للتُ بَينَّا سِمَُ الزِنَ إلَهم وَلا عَهُم ييتفَكررون فَأمِنَ النَّذينَ مكرُ السَّيّئاتِ أي يَخْسِفَ الله بِهِمأَرضأَ يَخْسِ فَ الله بِهِم الأرضرضَ أَ ييعْتهُم العذابُ مِن حيثُ لاَا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخرف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ثَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن جَاءَ يَفْرَحُوا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 إِذ فَريقُم مِكُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُون فَكفُروا بِمَا آتَينهُم فَتَمَتَّعوا فَسَووفَ تَعْلَمون وَيجعللونَ لِمَا لا يَعْنَمونَ نَصبًا مَِّا رَزَقُناَاهُم تَلهَّهِ لَ تُسْألا عَا كُنتُم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وَلَهُم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُّ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَتَصِفُّ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ كَأَنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فزين لهم ف زََّلَ لَهُ الشَّيقانوا أَحْم لَهُم فَهُو وَلّهُم فَهُو وَلَّهُم اليَوْمَ وَلَهُم عذاَابأَلم وَمَاأَزَلناَا عَلَكًا كِتابَ إِلَّا للتُبَّين إِلَّا للتُبَجِّنَ لَهُ الذي خْتَلَفُ فِيهِ وَهُدَ وَرحمَ وَهُدَ وََرحمَةَ لِقَوْمين والله أَزَلَ منِ السَّممَا أَ فَأَحياابِِ الْ الأقْبَ بْد مَووتهَا إ فيِي ذَلِكَ ليَةَ لِقَْم يسَرون وَإَِّ لكُمْ فِي الأعامِلَ عِذَةَ نُسطكُم مَِّ في بُقُونِ نُسْقيقُ مَِّ فِي بُطُونِهِ مِ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ نَّبَنًَا خَاالِصَاق مِ بَيْنِ فَرث وَدَمَِّبَنًَا قَاِ صسَ إِ غَلِْ الشَّاربين وَمِ تَمَرَات وَالْأَعْنَابِ تَاتَّخِدُونَ مِنْه سَكَرًا وَِزْقًا حَزَلَ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 وَيَعْبُدونَ مِن دُون اللَّهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزْقَ مِنَ السَّمواتِ وَْأَرضِ شَيْئ وَلاك وَلَا, ولا يَسْتَقعون فَلَا تَغْبُون للِناهِ الأأَمْتَال إِ اللهَّه يَعْلَم وَأَُم لا تَعْلَُون وقرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه, ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا اليستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا للرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 فَيَجْعَل لَّكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا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 وَيوْومَ نَ بعَتُ فِي كلُِ أَُّةِ شَهيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنكُسِهِمْ وَوجِننا بِكَ شَهيدًا عَهاءُنَا وَنَزَّلنَا عَلَْكَ الكتابَةِ بانَ لِكُلِْ شَيْئ وَهُ دََّ رَّحْمَ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين